السؤال الثالث نريد أن نعرف موقفكم مما يسمى بالدعوة السلفية في مصر والمشايخ ياسر برهامي ومحمد إسماعيل وسعيد عبد العظيم وهل الخلاف معهم من الخلاف السائغ ثالثا موقفنا من الدعوة السلفية من أعلامها الصادقين الحب والتقدير والاحترام ونحن قد اشتقنا لهم واشتاقت لهم ميادين الجهاد يعلمون إخوانهم ويقودون سراياهم ويدكون حصون أعدائهم ويرفعون لواء الجهاد الذي صار عينيا في داخل بلادهم وخارجها أما السؤال عن الخلاف معهم فما أدري أي خلاف تقصد لو كنت حددت الخلاف فلربما استطعت الإجابة